سبح ثم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله ساء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جهر وما يخف ونيسرك لليسر فذكر إن فعَت الذكر سيذكَر مَن يخشى ويتَّدَنَّ بُهَا الأشْقَى الَّذِي يَصْلَنَ نَارَ الْقُبَرَةَ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحِيَ قَدْ أَفْلَحَ مَا تَزَكَّى وَذَكَرَ سَمَّ رَبِّهِ فَصَنَّ